بوك تو بيدي ساتة دين واحد وخمسون واحد وخمسون زكوب. قضاء الحاجات قضاء الحاجات ياخدشو سخديتي بيبلياتيكو أريد أن أذهب؟ إلى المكتبة العامة أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة يا <تصفيق> хочу أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب يا <تصفيق> хочу <تصفيق> أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد اريد ان اذهب الى كشك الجرائد يا хочу взять у користування книгу اريد ان استعير كتابا اريد ان استعير كتابا я хочу купить книгу كتابا يياخ <تصفيق> كيتهزته أريد أن أشت جريدة أريد أن أشتري جريدة ياخ سخ ببلك كبزاتكنيه أريد أن أذهب إلى المكتبة العمة لكي أستعير كتاببا أريد أن أذهب إلى المكتبة الع لكي أستعير. كتابا <أريد> انا أذهب сходить у لكي اشتري كتابا اريد ان اذهب الى لكي اشتري كتابا я хочу сходить у шапіг لكي اشتري جريده اريد ان اذهب الى الكشك لكي اشتري جريده يا хочу أذهب إلى краму оптики اريد ان اذهب الى اخصائي نظارات <تكتبت> اريد ان اذهب الى السوبر ماركت اريد ان أذهب إلى السوبر ماركت يا хочу сходить у булочную اريد ان اذهب المخبز اريد ان اذهب الى المخبز يا хочу Я хочу купить садавіну і гародніну Уриду ан аштарі фауакіха ва худрават Урид ан аштарі фауакіх ва худрават Я хочу купить булачкі і хлеб Уриду ан аштарі хубза хамам ва хубза ари Урид ан аштарі хубз Я хачу схадзіць у краму оптыкі, каб купіць акуляры. Урыду ан азхаба іла ахысаі наззарат ліштары наззара. Урыд ан Я хачу схадзіць у супермаркет, каб купіць садавіну і гародніну. أن أذهب إلى سوماركت لاشتيا فواك وخضرات أريد أن أذهب إلى سوماكت لاشتري فواكه وخضروات يخخد أبولشن قبل كيتبولك إخلييب أريد أن أذهب إلى المخبز لاشتيا خبز حمام وخبز عادي. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي